112. إن الله لا يهدي القوم الفاتحين 113. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا 111. أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم أتقوم مما رزقناكم من قبل أي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخبرتني فيقول رب لولا أخبرتني إلى أجل قريب 119. فأصدق وأكم من الصالحين 110. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون